ظل النفس عن الظل، وشبيح في يوم في الليل <مضيح>. صربي في الزمن. أم كي اللام الظلام، أم كي النفس عن الظل. كي في الظلام أكيد من أكيد من الله. ونحس عنه مني يعني من الأيام وهو بيسحنه المقران يعني ويجيدي سسكني جيدي سسكني يعني فيه تلماني أم فيه لا أذع أبداً فبتل والسحان نحصارك الليه رابين مفرر إمتلان الإلم من داخل داريني ضد صورة ونحصارك الليه يستطيعنا ذلك أم فيه اي غرض بقص الحلوم اذا كان ايانا الظهرين في كل يفقير في الوقتس اكبابين اجناب ويرناب اي اتعاجات انزول ان نغرر الايام اذا امر ان كانت على المؤمنين كتابا وروقتا يستغرر في اللغة وسيلة تجريف لذة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 وينك يا كنزك يا حبيبتي صوابه يا هي يمكن بغضك انت اللي بتوقع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 اكتشف الكثير في الريو والوز واستاذ فيوني استاذ ده تشجع البيض كلها اسمها ربنا فداك فداك ينميت الزراركين يميت اللي مورك يعني فكرت دي am zis, lătăriți, su, națiile te ridică, atat. Să se fie tehnici care miște către misterul, îi găseam dificil de sistemat. su, mai baiat de tău, su,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 اكين هركيتن ديبوركيت اون سابي دابو دغرافي دز الماث اكس للماث سوتسيل ميناتيه تيغها من دكن ردف من اتاكد غبا اثلا من اي كينث امكين افضل أتنا رأى الظلبة الصفر أتنا رأى الظلبة أتنا رأى الظلبة أتنون من موقع الأرض ألعب الظلبة دوى الظلام غوظين إكشوط فن إكشوط مين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 وذي مراته وليس إن الوقت طلب النيس إن المنت تكتريت طلب صبقيس هم فأسأكي فيبت أكتري البيبات هذه فيبت وذي جاوز قبل أرد بلا خبرت المرات ورد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 و من و قرر السكند كان كان يريد يغير طريقه الخطط بتقنهم اماره اماره ظفدن اتشهروا قرر لا في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 أدرك السجودية الرطائق والرفعي أمدون الرفع أدرك كما نصدق فرق عبر جيد ما يلدى سجود أدرك يعني سجود بالصرر للرفوع إن من تدني وين ردك هذا في السرق قليم وفيه صدراء ويحصله يعني الخرق وفيه السجود على وين تقفى يعني الظل السغير يعني السغير في الظلاء في قيم الظلاء اكنا ريس كركرا قاعا في منذ جميع اريد ظل لا لا يعني شكش اكنا ريس او ضبرويس اروس خطير يعني او يضار انا لها اجوز ساكنك النار ذويها من قرارة لما تبتسو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 Sfântul Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu,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 أني تجوز في وين الجانبين وظلوه يعني بقرأة جزم إن منذك نرى الغرص فأتنرى الغرنين لا مفرمت زي الكلق مدن وقالقاله ترد القيم ابن تدغى زي الكلق ايه تكبس في صدرك حجر البيض ومول تسيمه يلهي في في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 صر فينا في قرطبة باشو كارن اطلاع كيف تتذكروا جهابكم وذكريه راجيا سيد الفوز ويرنا ما لنا الا رك في ودراينا تلك والعالم يذ امزون ظل لما خلاف في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 يفعل طاع عاصمة نغيك أفهم إلاك بسيط أفهم إلاك بسيط يفعل إليك أنا لا يصال الله برؤس خطرش بيهر لسر صلات يناك لا يصلي إلا إلا إلا سرح ويناك أطلع ألع أر أر, أر يعني يعني سطر, سطر يعني سطر يفعل أتمنقى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 خايف يعني لنشيرك تبدأنا أكيد نويعش نعرض الله فضلته كثير وياك وياك في الوقت وياك وياك أنا نير نيا إذا تقارنوا مين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 وتحريم يعني أين رشح من؟ أيه يوري يعني يتحرك المربي اللي بيخذيه صوصي من الميادين، أمزون فندم وقراه يجيك تصلد، وقراه يجيك تصلد، وقراه يجيك تصلد، يعني الماند هو شيء حرام اللي تفعله لكنه هو اللي قرّت تصلد وحرمته أكان هنا دي الكبير.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 ماذا إذا تظلوا سرية على الوجب في الأسفل وفتحة ما يلاع إما رأينا الإمام القاع يعني عام المغرب، عام العيشة، عام الصبح عام الجمعة يعني علام الجحرية إما رأينا المأمومات يسل الإمام يمير نغي لقصيس ما ذي عر يدس ما يلاع إما ريسو سم الإمام إما ريسو سم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 năgmulăști izmer adică saiu năg izmeri anin adică adiul adi din subda n-n-n-n-n-mesca năz subda degeaba avidez amenză virus depe a dăm un năzur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 سويل يعني كان قام صوتيس أبيليا غسمي الله إلاك تبس وثابوري السنان كني رادي مرأي غرب نازل هذا غرسي الصفاء ما شيرك منك تزلل ما شيرك تغوالي أكني بدينا عرب سبحانه ورد للقرآن ترتينا أكاميين ويرنان أكيدين ثابوري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 Acam, uglecarea deiului ne aduce, adică, din noul fum, chiar în muzică, n-a fi din noul fum, chiar în cifan toamnă, oricând, a cneam îți îl măițiază sună, a cneam îți năște sună, a cneam îți ufopește sânge. Atența gând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 să ne fuziți, și anume, pentru că, uite, dar, cum aici, da, aici nu-i, ați fișerat niște, ați fișerat lucrare, aici nu-i, din dar, niște, acela, nu, înac, ă, aici, de scufundat, din dar, niște, ați, وجه, ما يليز من الالاق الاسسادل واليجمع يلي غرزان ينس اكام وديفرز الاق السجود ينس وديفرز يلا مضيق يلا قبل العضو قلت انك ينس اينيه انو در في اكيه فيكو مر انو فينف لكيه اصربيه الاسلاميه لما ينس اين المنطقة اي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 بعد هكيا، ما نسجد أكندنا لي ان صيفه ما كيه سولنا و نكيه س س تلقى ربي الأعلى ياتي لقته في بردان لا غاينك نعمل المزه ام متهزن مثلا و كان غادي للعاليه اما ري في الشير لغي ما رست قد الدعوه يعني الدعوات إذا قال يدعو مريض ما يسجد مريض يسجد خاطر شيرني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 Uvernos, cinci care izvorăiți, voi țin falcane, n-ați ușurat țivon. Fie mențe falcane, n-ați deșur. Iți judez, a câinei, și duc gaf, gafoi nerei arei zluc, n-gafoi nerei so. Îl mendec nerei, și Amzun a crezit nați, uvernos, amzun s-azurbit, n-a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 ومن بعدي رقي بان هذه قنبه سجدانيه قديمه اي نقارن سيرينتاكين اريين ديال السجدنيه اثنته هذه القنب الا ما يفرض ايال ايغث يغال اركنس وذا سكان اديض نقا فاعبر اي اي المضطره واللي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 ويسوّان القامة غميتينس، أما يقال يلي غص أركانس، أم بعض أذكر وكما قارن جلسة السرحة نارث غميت وصح، يعني ما الجلسات كنارث في كي؟ فيلاج سونام وصورن صيد صحاب عم، أكنو إي تسلمذن بويا دي îi i-am bătut merea de cire, el a făcut cire. Azi e căzit, i-am făcut să nu doar fesnese, a făcut să fesnese. Am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 قال يتحركون في الشهيد ألما تسجر يعني كنت زورت نتشهد ذكي ألما تسجريت وكل قرار أكي انذا الغن وهي. وهين يعني اغسفوا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 الام تشهد اللي اتصور عبدالله بن مسعود نا نعوذ بالله عائشة بن الزبير نغيب بن عباس فل سنة رضوان الربيع غير ستشهد لكن انواعه تشهد حفظ ما بعث خلاك وين جدوسا اسم المدينة اسم المدينة اسم المدينة دكاليس اكن التحيات لله الصلوات والطيبات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 <تصفيق> إما لا ينتهي في البلياة يتنقرون الدعوة والسوء ونغلق وفوينيك دراند هيدسين ها ما يلنق على ونكش من دار غرسين يعني إنه دراند النازل ما أن يدعوه صدعاء القنوط وأمضي قيس أمضي قيس إذا إما يركع بعد ما لا يركع يلين ربنا ولكن حمد إميرنين أن يدعوه الدعاء أكيم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 باتو كان امضي قيس وقفل الركوع يعني فنننزل القنوة تكيين ننازلها يماثلين المصيبة كي طم قرآن تكليد النار همكربوا عدوة الزمن مثلا تمورت نارك الاستان ايجاد يعني إي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 yun baca mai tar că ar treg la oată că ar treg laimtoare fer recon făcut la mine ar treg tăo eu amăc func, de Java în plan dura 30 ori 26 aceștatele, unde lui bloat păi ar nâna Raleii Daia ar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 أبضل ماذا أمزون هذي قيم سفل وظارنين أبضل ماذا وذي سفد أبضا كيم أي فوس نقدي كوالوهيد انسان يزملته ذلق وذي طف يعني فوس. أي فوس أتي سر السفل كمقارن تشلالي فيس وذي وكذف الله شو كان لقى سنين إلا قد الوجب في, ملا... في مدان أكنا رايص اللي في المفياه هاد يدرس صلاة فن ديال فلسفه في السودانيس اقريب للسوق خاطر شحال ديوان اللي ما لي ما لي تشهد ادي تشاهد كنت تشهد, تشهد ميدل در ومن الصلاة الابراهيميه يتسجد يتعمذ كنوت سيدي قرر أو سيدي تسدرار انت غير قاتل السينم اكن دغ شحال ديوان اللي ما لي ما لي تشاهد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 اوزنا و سريع نخصفه تسلم مشيخ الي وروثم كان نريوتو صفه كان يد يسان صغور واش احنا نبيا فلا تتصرف بينا التلاميذ في نتي دي, دي, دي سيغلان تسلم اميره طالده ادناوي ادنا درك انا صفات غير سنت سم السلام عليكم اميره طالده ادناوي ادنا درك انا كهرن صفات غير سنت سم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 اذ أز... يعني هو يشتغل هكيري منيو اكني وذا و الجرم لمن زن سفرا الصراط تسدو اذ الجق الكعده خمر بي ادي ديكرا غير و النيو اذ الجق دنيس فيريو اذ الجق الاخره اسمات قيامات تغرغر تذكر زتيو كل